سيدنا الحسين سيدنا الحسين م م ل ك ة أ م ا الحسن سلطان سيدنا الحسن ي م ن لك ا م الحسن سلطان و ا ل س ي د ة أ خ ت ه م السيدة و ا ل س ي د ة أ خ ت ه م ر ئ ي س ة الديوان ان ترد عنك كل كرب وجميع الهموم ت ن ز ح نزحات لذ بباب الحسين إن اضحى ي ر الزين في مصر اضحى خير كان يا حسين ب د د ي أ ب و زين العابدين بددي 「やまわらないでください」「」 「あなたのしみは」 何<音楽> Bye. a